صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حاميم والكتاب المبين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 كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ المهين مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ولقد اخترناهم عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فيه بَلَاءٌ مُّبِينَ إِنَّ الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم آلكناهم إنهم كانوا مجرمين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 يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يدوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم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 اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءه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 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوطن بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوطن نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر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 وكل شيء فعلوا في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الحمد لله رب العالمين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 Weer het niet كمل حقه كدبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعة فترى القوم فيها صرعاً كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقيه؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية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 ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس لو اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون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 ولو تقول علينا بعض الأقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكره للمتقين وإنا لنعلم أن من وإنكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلى قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه